وَمَن يَكُنُتْ مِن كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صالِحًا نُؤْتِكَ أَجْرَهَا مَرَّةَينِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُمْ كَأَحَدٍ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 وأقلنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجت أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة